إناجات سيدي عبد العزيز التيريني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي تفضل تفعم إفلانك ما نعمت فتم نوالك وستروت فتم صدر وغفرت فتكامل احسانك جل جلالك فتعال وان هلى نوالك فتوالى تعليت في علومك وتقررت في علومك فلا يدركك وهم ولا يحيط بك فهم أنت الأول والآخر باطن الظاهر تنزهت في أحديتك عن بداية وتعظمت في أبديةك عن هاية أنت الواعد لا من عدد الباقي بعد الأبد لك خطع من ركع من سجد وبك تدا من طلب ووصل من وجده إِلَهِي كَيْفَ يُحِيطُ بِكَ عَقْلٌ أَنْتَ خَلَقْتَهُ أَمْ كَيْفَ يُحْسِثَّنَاءَ عَلَيْكَ لِسَانٌ أَنْتَ أَنْتَقْتَرُ إِذَا تَلَمَّحَتْ عَظَمَتَكَ أَبْصَارُ الْبَصَائِرِ وَعَادَتْ بِنُورِ سُلْطَانِكَ كَذِيلًا وإذا تجمعت عضائم الجرائم كانت في جمع عفك قليلة سبقت السبق فأنت الأول وخلقت الخلق فعليك المعول وعدت إذا جت يا خير من تطول عجبا للقلوب كيف استأمست بسواك وللأرواح كيف استقرت والأسرار بنور البصائر تراك وللأنسل كيف شكرت من لا يقدر على شيء لولاك ولأقدام كيف سعت إلى غير رطاك إلهي كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا علمك أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك أم كيف تنام العيون وفي كل ليلة تقول هل من طائب هل من مستغفر هل من سائل أم كيف كفت الأكف عن سؤالك وسيل الجوش سائل ام كيف ينقطع عنك ام لم يوضع عليه المساريد ام كيف يباع الباقي بالفاني وانما هي ايام قلائل اللهم ارزقنا حسن الإقبال عليك ومن يالعاف الىك وارلقنا الفهم عنك والبصيرة في أمرك والنفاذ في طاعتك والمواوبة على إرادتك والمبادرة إلى خدمتك أحسن الأدب في معاملتك والتسليم إليك من الغضب قطاعيك اللهم يا حبي. اللهم يا حبيب كل غريب ويا نيس كل كثيب أي منقطع إليك لم تكفيه بنعمتك أم أي طالب لم تلقه برحمتك أم أي هاجر هجر فيك الخلق فلم تصله أَمْ أَيُّ مُجِيبٌ خَلَى بِذِكْرِكَ فَلَمْ تُؤْنِسُهُمْ أَمْ أَيُّ دَاعٍ دَعَاكَ فَلَمْ تُجِبِهُمْ وَيُرْوَى سُبْحَانَكَ أَنْ تَقُلْتَ وَمَا غَظِبَتُ عَلَى أَحَدٍ كَغَظَبِي عَلَى مُذْنِبٍ أَبْنَبَاً أبنب أبنب فاستعذملهم في جنب عفوي اللهم يا من يغلب على من لا يسأله لا تمنع من قد سانك اللهم كيف نتجاوز على السؤالين مع الخطايا والذلاد أم كيف نستغني عن الشوال مع الفقر والفاقات؟ أم كيف يجمل بعبد آبق عن باب مولاه أن يقف على الباب طالبا جزيل عطاياه إنما ينبغي له طلب المغفرة والتعلق بإيديال معذرة لأنك ملك كريم فللت بجودك عليك وأطلقت الألسنة بالسؤال لديك وأكرمت المنفود إذا إليك يا حبيب القلوب أين أحبابك يا أنيس المنفردين أين طلابك من دل بي عملك فلم يربح، من دل بالتجاء إليك فلم ينجح، ما وصل إلي بساط غربك وشتهاء برحب، ما أعجب للقلوب ما إلى غيرك ما الذي أرادت؟ وَأَلِمُّ طلبت الراحة هل لا طلبت منك واستفادت ولعزائم من سعت إلى مراتك من الذي ردها فعادت هل نقصت أموال استقرضتها لا محقك بل رادت سبق اختيارك فطلبت الحياً وجرت أقدارك فلا يتغير العمل وتقدمت محبتك لأقوى من قبل خلقهم في الأزل وغضبت على قوم فلم ينتفع عاملهم بما فعل فلا قوة على طاعتك إلا بإعانتك ولا عول عن معصيتك إلا بمشيئتك ولا ملجأ منك إلا إليك ولا خير يرجى إلاك لا من يديك يا من بيده لإصلاح القلوب أصلح قلوبنا يا من تتصغر في عفه الدنو يفر دنوبنا اللهم إنا قد أتينا كطالبين فلا تودنا خائبين لم نزل إلى باب جودك ما عايل فاصلح كل قلب قسا فلا يلين وشرك بينناه جل تقيم وألبسنا خلع الإيمان و الميقيم الصدق فإنهم يقين ولا تجعلنا ممن يعاهد على التوبة ويمين واجعلنا من فضلك من أهل اليمين برحمة منك يا أرحم الراحمين وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين إلهي لولا أنك بالفضل تجود ما كان عبدك إلى الذنب يعود ولولا محبتك للغفران ما أمهلت من باردك بالعصيان وأسبلت سترك على من أسبل ذينا النسيان وقابلت إساءتنا منك بالإحسان إلهي ما أمرتنا بالاستغفار إلا وأنت تريد المغفرة ولولا كرمك ما ألهمتنا المعبرة أنت المبدئ بالنوال قبل الشعل والمواطنين من الأفعال فوق الآمال إننا لا نرجو إلا غفرانك ولا نطلب إلا إحسانك أدعوك بلسان أمري لما كل لسان العملي إن أطعتك رجوت إحسانك وإن عصيتك رجعت إليك طالبا غفرانك اللهم إنا نسالك برحمتك التي بدأت بها الطائعين حتى قالوا بطاعتهم أن من بها على العاصين بعد ماصيتهم فإنك المحسن بادئا وعائدا يا كريم إلهي أنت المحسن وأنا المسيء ومن شأن المحسن إتمام إحساني ومن شأن المسيء الاعتراف بي يا من أمهل وما أهمل وسترى حتى كأنه قد غفر أنت الغني وأنا الفقير وأنت العزيز وأنا الحقير. اللهم انظر إلينا نظرا الغا والطف بناء في القدر والقطا ونجنا من ديوان أهل الجفا. وأنبتنا في ديوان أهل الصفا وارزقنا على ما عهدنا حسن الوفا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين إلهي لك بهاء الجلال في انفرال وحتانيتك ولك سلطان العز في دوام ربوبيتك بعدت عن قربك أوهام الباحثين عن بلوغ صفتك وتغيرت الباب الان في جلالك وعظمتك الهي من اطمع في عفوك ووجودك وكرمك وانهمنا شكرا لك واتى إلى الى عبادك ورالله مَا فيما اعددته هل ذلك كله إلا منك تلتنا عليك واجئت بناء إليك إله الصبر جميل إلا عنك والأسف القبيح إلا منك إلهي علّتني كريما نوالك عذّت آلك وأطمعتني في كثرة إفطارك وبنيل إقبالك سألتك فأعطيتني فوق منادي وكم رجعتك فحققت رجائي إلهي أسكرتني الآمال حتى أنستني عجوم الآجال إلهي أنت أعلم بي مني فبكمان جودك تجاوز عني إلهي من لم تجب كسروه ما أطول فقره من لم تنعش من كربته مات بشقوته ما أطول فقره من لم تنعش من كربته مات بشقوته وأخيبة من طرته عن بابك وحسرة من أبعدته عن طريق أحبابك إلهي إن كانت رحمتك للمحسنين فإلى أين تذهب آمان المذنبين Allahümme jellilna bistirike ve afu anna amike keramike ve aminna binutfike ve agfir lana ve livalideyna ve cemii'il müslimin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi إلهي إن كنا مقصرين في حفظ حدك والوفاء بعهدك فأنت تعلم صدقنا في رجاء رفتك وخالص هدك يا من ظهرت معرفته للقلوم فلا يخفى مجوده وعم الخلائق كرمه وجوده يا أول فلا بداية لأزليته يا آخر فلا نهاية لأبديته يا ضائر بما أبدع من أفعاله يا باطن الأقول عاجزة عن وصف كماله يا قدوس فلا شبيها له يا واحد لا شريك له خلقتنا مسلمين فسلمنا من عذابك وجعلتنا مؤمنين فأمنا من عقابك أعطيتنا الإيمان قبل السؤال وهو أفضل ما تعطيه من النوال والكريم لا يرجع في هيبته والغني لا يعود في عتيته اللهم اجعل ما نهدي من السيئة هادماً للسيئات كما جعلت الكفرات هادماً للحسنات اللهم إن عصيناك فنحن نحبك وإن أطعنا ابنيس فنحن نور رؤي و طاب فينا معصيتنا لك بحبنا فيك وتجاوزوا طاعتنا له ببغضنا فيك إليك ببابك انخنا ولماهو تعرضنا وبكرمك وبيتك سينيرني ارى طرفنا وانت اكرم مشمول واعظم ممدود اللهم ارحم عبادا غرهم طول امحاليك واضمع دوائه افوارك وما وإِن يَرْمُوا إِلَيكَ رَجُلًا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَتَيَقَّنُوا أَنَّ رِجْلًا لَهُمْ وَتَيَقَّنُوا غنى لهم عن اللهم يا حبيب ويا سرور الْعَابِدِينَ ويا قُرَّةَ أعين العارفين ويا أنيس المنفردين ويا حرز اللاجين ويا ظهير المنقطعين ويا من حنت إليه قلوب الصديقين اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين اللهم وإن كانت ذنوبنا فضيع فإننا لم نرد بها القطيعة اللهم إننا نبْرَح عن بابك فلا تعذبنا بأليم عجابك نحن إن لم نكن كما مرتنا فأنت أدو عز وغنى ونحن المساكن إن لم تكن لنا إلى منه نلتجي إن صرفتنا إلى أين نذهب إن طرتنا بمن نتوسل إن حجبتنا من يقبل علينا إن أعرضت عنا الله إنا نعبدك طوعاً ونعصيك كرها ونخافك لأنك عظيم ونرجوك لأنك أليم ونرجوك لأنك إله ونخافك لأن عبيد وفيك ثبك حبيبنا ولك خوفنا وارحمنا لك رمي الربوبية وللعف الربودية إلهي كيف تردنا الذنوب السؤالك ونحن الفقراء إلى نوانك ها نحن قد أنخنا ببابك فتعطف علينا مع أحبابك كفانا عزاً أن نكون لك عبيداً وكفانا شرفاً أن تكون لنا رباً إلهي أنت لنا كما نحب فاجعلنا لك كما تعب إلهي كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل والسرور بك هو السرور السرور بغيرك هو الورور إلهي حجتي حاجتي، ووسيلتي فاقتي اللهم إني لك قبلت ألوفا من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك سجدة وإنا لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك لا سجدنا قط إلا بين يديك ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك إلهي جد علينا بفضلك وتغمدنا برحمتك وداركنا بلطفك وعاملنا برأثتك ووفقنا لخدمتك واغفر لنا من والدينا بني المسلمين إنك الرحم الراعمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي أين يذهب عنك من لا يجد بدّامك وكيف لا يعتمد عليك من كل أموره في يديك إلهي ذنوبنا لها راية وكرمك ولا غاية له إلهي كنا لا نقدر على التوبة فأنت تقدر على المغفرة إلهي قد أطعناك في أكبر الطاعات الإيمان في أكبر الطاعات الإيمان بك والافتقار إليك وتركنا أكبر السيئات الشرك بك والافتراء عليك فاغفر لنا ما بينهما ولا تختلنا بين يديك إلهي إن بنا صغيرة في جنب عفك وإن كانت كبيرة في جنب نائك إلهي لو أردت إعانتنا لم تهدنا ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا فَتَمِّمِ اللَّا مَا بِهِ بَدَأْتَنَا وَلَا تَسُلُبْنَا مَا بِهِ أَكْرَمْتَنَا إِلَهِ أَتُعَرِّقُ مَجْهًا بِالنَّارِ كَانَ لَكَ سَاجِدًا وَلِسَانًا كَانَ لَكَ ذَاكِرًا وقلبا كان بك عارفا إلهي كيف لا ينقطع إلى خدمتك من وجد كمال سروره في نعيم حضرتك العجب من من يتذلى للعبيد وهو يجد من مولاه ما يريد والمغبون من خطع بالخلق في طلب حاجاته ولو رجع إلى مولاه لكفاه مهماته إلهي أنت ملابنا إن ظاقت الحيا وملجأنا إذا انقطع الأمل بِذِكْرِكَ نَتَنَعْعَمُ وَنَفْتَخِرُ وَإِلَى جُودِكَ نَلْتَجِئُ وَنَفْتَقِرُ بك فَخُرُنَا وَإِلَيْكَ فَقْرُنَا اللهم ذُلَّنَا بِكَ عَلَيْكَ وَارْحَمْ ذُلَّنَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَاجْعَلْ رَغْبَتَنَا فِي مَا وَلَا تَحْرِمْنَا بِذُنُوبِنَا وَلَا تَضُرُّنَا بِأَيُوبِنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا لِبَالِدِنَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَلَهَا سَلَيْمًا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْفٍ بي حي وسلم إلهي أنت الملك الحق المبين النور الهادي القوي المتين عرفتنا بربوبيتك وغرقتنا في بحار نعمتك ونعمتنا بذكرك وأنسك ودعوتنا إلى دار قدسك إلهي كيف يصبر عن قربك من وجد طعم حبك إلهي إن نظرنا إلى فضلك فالعجب ممن هلك كيف هلك وإن نظرنا إلى عدلك فالعجب من نجا كيف نجا إلهي إن حاسبتنا بفضلك نذنا أرضوالك وإن حاسبتنا بعدلك لم ننن لفرانك إلهي كيف أرجوك وأنا أنا وكيف لا أرجوك وأنت وأنت إلهي إن كنا لا نقدر على ترك ذنب كتبته علينا فأنت تقدر على مغفرته لنا إلهي إن كنا قد عصيناك بجهب فقد دعوناك بعقب حيث عنا أن لنا رب يغفر الذنوب فلا يباليد إلهي أنت تعلم للحال من قبل الشكوى وأنت قادر على تحقيق الآمال وكشف البلوات اللهم يا من ستر الزلات وغفر السيئات وأبدلها حسنات أجرنا من بكرك وزيننا بذكرك واستعملنا بأمرك وَوَفَّقْتَنَا لِشُكْرِكَ وَأَفْرِلَ لَنَا وَدِبَاني وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ آه.